يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكانت تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا فسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا